موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسها فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُ مُخَلَّدُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الدَّانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَبَارِدَاتٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ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 لا يسمعون, لغوى لا يسمعون فيها لغوا، لا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. وطنح مضود وظن من دود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعات ولا منوع وفرش مرفوع فانشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل يحمل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 لَمَ بعثون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لم جمولون إلى ميقات يوم معلون ثم إنكم أيها كذبون. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطوم فشاربون عليه من الحميل فشاربون شرب الهيل. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعذمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه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 جعلتموه من المزن أم نحن المزنون؟ لو نشاء أجعلناه جاداً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 بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون عزيز من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا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 صادقين، فأما إن كان من المقربين، فأما إن كان من المقربين، فروحو وريحان، فروح وريحان وريحان